إليه مرجعكم جميعا وأدى الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعي إنَّ جُوَيَّبَ الدَّخَلْ قَثُمَ مَا يُؤيِدُ جُلِّ يَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ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 هو الذي دَأَلَ الشمس ضياء وَالْقَمَرَ والقمر لَكُم وقدره منازل عَدَدَ السِّنِينَ السنين ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله Inna na la Yeah. mm oh. Wszelkie ان اتبع الا ما يرحم Słoń tuą bizeęje um mina Panie Przewodniczący! إِنَّ يَنَتْ وَظَنَّ أهلها أنهم قَادِرُونَ عليها وظن a <śmienic> أولئك أصحاب الجنة هو وكسب السيئات جزاء سيئة بمثلها وترها ما لهم من الله من عاصم كأنما أرشيت وجوههم قطعا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 فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وقال شُرَكًا fa kafabila la shahida wa وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ هناك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا إلى الله وَظَنُّوا أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْتَرُونَ 100 كَتَبَ كُلُّ نَفْسٍ ما أسلفت وردوا إلى الله الحق وظن ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض ثُمَّ عَلَى الْأَبْصَارِ وَمَنْ ما الله؟ فقل أفلا تتقون؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حققت كلمت ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون iłu mej Je będę ulę chłonę موسوعه النابلسي قُلِ اللَّهُ هُوَ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَخَفَّ أَمْ Nie ma wątpliwości, ma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 تفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم قل <تصفيق> فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من صادقين بل كذبوا بما لم يخيط بعلمي ولا كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي وَلَكُمْ عملكم ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كان وَمِنْهُمْ مَعِيَ رَضُو إلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لا Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący Komisji من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِذُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَغَبٍ وَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَإِنَّ walikul limma tirasul ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Ah. <laughs> وَيَسْتَعِينُ بِعَوْنِكَ قل قُلْ إِنَّ رَبِّي إِنَّهُ لحقه وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّ النَّذَامَةَ لَمَّا يَرَبْتْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا God Holy- Pani وَمَا Panie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 wa sami'u alalib wa أَلاَ إِنَّ لِلَّهِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ كَانَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا تَخَافُ ٱللَّهُ ولدا No. We'll But Thank you. ثم بعثنا من وقال فرعون Zdjęcia well, في الحياة اليوم ندجك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإنك في ناسعا <تسرى> آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني Oh <laughs> ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاء إن ربك يقضي بينهم يوم Vim pło te fize Dzień mm. Why قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم Uh oh, no. فَعَلْتَ إِن كُنْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَلَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا